موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين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 وجاء رَجُلٌ من أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا موسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لك من النَّاصِحِينَ فَاخْرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم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 van de kant van de kant ininima de kant van de kant van de kant de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 فَلَمَّا قضى موسى أَجَلَهُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ من جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كثوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي آتِيكُم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 وَأَنْ ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأْمُمْ إِلَيْكَ جناحك من الرهب فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قال رب إني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني إني اخاف ان يكذبون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 سحر مفترا وما سمحنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار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 قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين maar lemaal geraad het woord, het woord van de heer Moskou. De بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا مِنْهُمَا أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنَّمَا يتبعون أَهْوَاءَهُمْ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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سومدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 ق ا ا ل ا ص ا ب ر و ف من س ف ن ا ب ه وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين